استطع من العرش يحسي يا حسين بسمع يا, يا, يا, يا تبسم طاه من شانه باسمك باسمك صدح نهج النبوة وصا هبسمك يا ريحانة محمد والزكيه هلب منات ريحانه نبينا تهاني الفاطمه وحيد اروينين هلب نبينا نهان الفاطمه وحيده ويننا عهد معهود بذن الله ليصونا قسمنا وللابد لا مع خنا محبتنا لا ولا يما منان وبالعشر نلقاه عنا سلام الله سلام عزيز الله ما قام سلام الله سلام عزيز الله ما قام منان وهنان وينه جمشينا قلب منى ريحانه نبينا سنهان الفاطمه وحي دروينين هلب منات ريحانتنا بينا سنهان الفاطمه وحي دروينين عشقنا حسين وبعشق ادي وانا وبد ما تنطفي جذوة هوانا عرفنا الدين بكفعه امانه تقدر الروح ورفض ظهر الخيانه وانا سر يضحك الوجود وانا سر يضحك الوجود جهاده من وقعدا منقاها وعلينا هل ابنات ريحانتنا نبينا تهاني الفاطمه وحيد اروينينا هل ابنات ريحانتنا نبينا تهاني الفاطمه وحيد اروينينا فتح باب العشق للناس قلب ملى سنين العمر والكان عب فيها منهجل من عقل واختار دربه حياه تبغ غير حب حسين غربه شفيعه بالقيامه اماننا غرام شفيعه بالقيامه اماننا غرام سلامه و من حب تجينا هل ابنات ريحانه نبينا تهاني فاطمه وحيده وينينه هل ابنات ريحانه نبينا تهاني فاطمه وحيده وينينه ربيع حسين ما اجمل ربيع ينسم من عطر وردات الشيعة شهم طبعك يظل حامل شريع ايور وبالوف شخصك نطيع على مطفك عالمنا عهد نفدي لدمنا على مطفك عالمنا عهد نفدي لدمنا عهدنا وعلمنا رفرف عال بيننا قلب منا قلب منا ريحانه نبينا تهاني <تصفيق> الفاطمه وحيد ارويننا الهندسه والتوزيع كرار الموالي كرار الموالي اداء الرعدود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي